أما يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَن يَعْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِلَّا هُمْ مَالَ اللَّهِ قُلْ هَلْ تُبْرِهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ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 وقال الذين كفروا إذا كنّا ترابا وأباؤنا إن لمخرج لقَد وعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاقِعُ الْأَوَّلِينَ هل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تخزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين